فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ رحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي